ليس لوقعتها كاذبة حافظة الوافعة إذا رجت الأرض رجاً وبسر تج ب ب فَكانَة حب أَ وَكُنْتُمْ بَطَ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة رافضة الوافعة زَا رَ الْجَسْرِ أَرْضًا جَذَّان الْجِبَالُ بَسْتًا سَكَنَ سَبَأَ أَمَمٌ أجل سلات فأصحاب الميمنة ما. سابقون سابقون على سر من ضونة متكئ عليها متقابين يقف عليه. I'm cool. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ Oh إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما